بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أُنِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ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 والملا ئكه بعد ذلك ظهر عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وَقُود هَنَّ سُوالْحِجارََةُ عَلَيهَا مَلَ إِكَةُ النَّلَظ شِدَادُ الل يَعسُونَ اللهَّه مَا أَمَرَهُم وَيَفعللونَ ماَا يمَون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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يخزي الله النبي أولذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولوا لربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قَادِر يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَنُضِّ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ كَنَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُولَيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الجنة انْجِنِي وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمُرِّ يَا بَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فِيهِ مِنْ روحنا فَنَفَخْنَا فِيهِمْ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ